و ناره ودربنا يا قلبي مرارا ما ربط ليها من هرها وخلق قلبي ذاب الله يعين اللي مسافر تبكي الليالي وتنزل أخه ملاش الغربه غالي تنغالي عند غالي عند وفين في مو العين عيني والبكا في الليل اقوم جربت البرد والنار ضيمنا يا قلبي مرار خلاص جربت البرد والنار ضيمنا يا قلبي مرار ما ربنا منهرها وخلي قلبي ده الله يا اللي مسافر الله يا اللي مسافر عزل ولا القاتل اتقرب إلى عش الأغراب اتقربت